غُلُونَ <تصفيق> امْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لا يَأْكُلُونَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن بلدنا عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة